واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم اعطيني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعلني نورا في قبري، ونورا في عظامي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وهب لي نورا على نور